من سال من แ س ้ سالم من ش ت าส ا ลิ ت م ันชั่งแล้ว س ันน่าซาช ح ي ิมมันด ر ح แล้วม من طالب الفضل إلى غير ذا والفضل حرم من حافظ العهد ا ف من أحسن السمع فاهم من أحسن السمع فاهم من أحسن السمع فاهم من, فاهم من, سال من سالم ناس سالم أشاد من ناس شوتم من, من ا ل مننسى أسى من رحم منسارح من, من صادق الله على من طالب العلم عالم من خال فرشت غاو منتابع الغيانادم منتابع الغيانادم منتابع الغيانادم من س ا ل ناسا سالم م ش ا ن ا س ش و م ن ظ ا ل م ناسا ساسا من ر م ناسا ر ح من لازم الصمت ن ا ج ا من قال بالخير غنم، من ع ف ى وكتف ز ك ا من ج ا د الحق آثم، من ج ا د الحق آثم، من ج ا د الحق آثم، من سال من ناس سالم، من جاد من ن ا شوت، من ظ ا ل من ناس س ا س م ا แลน่าเศร من مساه الضر شاك من عاضاه الدهر ألم لم ي ع د حيا رزقه رزق ا م ر ئ حيث ق س م رزق ا م ر ئ حيث ق س م رزق ا م ر ئ حيث ق س من م سال من ناس سالم من جات من ناس شوت من ظال من ناس ساس صاحي من Man r a h e m a n n a s a r o h Man r a h e m a n n a s a r